أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أتاذا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فَوْقَكُمْ سبعا شدادا وجعلنا سِرَاجًا وهاجا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات إِنَّ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم فِي في الصور فتأتنا فواجا السَّمَاءُ السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر, ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا